ان لا اخاف من المنون وريبه ما دام عزمي ياك نار مهندي الله عن وطني واهلك دونه في الهالكين فيا ملائكه تشهدوا يا ملائكه ty